ان الله شيئا واولئك هم وقود النار كدب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم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 126. إنك على كل شيء قدير 127. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 128. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 129. وترزق من تشاء بغير حساب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 وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن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 قال رب أنا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 الله رَبّ وَرببّكُم فَعْبُدُه تاتُ مستْتَقِيم فَلََّ أَحَسَّعي سَ مِنْهُ الكُفْرَ قَالَ منَنْأَو صَالِي إ الله قَا الحَواونَ نَحْنُ أَ صَار اللهَّ آم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 فَأَمَّا الذيذينَ كَفَعُوا فَأعَذّبُهُ مذاَبَ شَددَ فِي الدُّنْييا وَالآخِ وَماَا لَهُم مِنا صين وَأََّ الذيينَ آمًا وَمِلوا الصالِحَاتِ فَيوَفهِم أُيُورَهُم واللَّهُ لا يحِب الظانِمِين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 فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إن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 يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمِ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَا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 وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ رِثَاءً وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لَنَا سُكُونٌ عِبَادًا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 إِسْرَاءَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةَ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَا افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ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 وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضاعفة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 هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمَسَّكُم مِّحْنَةٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَبْلَكُم مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فِيهِمْ فيهم مِنْ من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أمن هذا قل هو من عند آفوسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقل جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين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 117. وأن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 118. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم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 سَنَْكتُبُ مَا قالَاُوا وَقَتْ لَهُم الأابِيَ أَ بِغُييرِ حَقّ وَنَقولُُ ذُوقُ عَذاَابَ الْ الحَرم قُ ذَانكَ بِمَا قَدَّمَتأَذكُمْ وَأََّ الله لَْسَ بِغََّ مِ للِعَابِي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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غُرُورٍ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ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 وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا من عند الله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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون